بسم الله الرحمن الرحيم 122. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 123. إلا تذكرة لمن يخشى 124. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى 115. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 116. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 117. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اذْرَأَنَا رَأْ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى 111. إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا 112. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 113. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 111. السَّاعَةَ الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى 112. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى 111. قال هي عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرم أخرى 112. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 113. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 111. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 112. لنريك من آياتنا الكبرى 113. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري 113. ويسر لي أمري 114. وحلل من لساني يفقه قولي 115. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري 121. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 122. إنك كنت بنا بصيرا 123. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 124. ولقد مننا عليك مرة أخرى 125. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى انقذ فيه في التابوت تقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ل وعدو له والقيت عليك محبه مني ورتصنع على عيني 119. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر وَلا ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 119 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 110 قالا ربنا إننا نخاف أن يقرط علينا أو أن يطغى 111 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 129. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 120. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى 112. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 113. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا 114. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 111. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا 112. قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب 113. وقد خاب من افترى 114. فتنازعوا أمرهم بينهم النجوى قالوا ان هذان لاساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 113. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 114. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 115. ولأصلبنكم في جذوع النخل 119. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض 111. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحث والله خير وابقى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتُ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ وذلك جزاء من تزكى 122. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 وَمَا وما أعجلك عن قومك يا موسى 118. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى 119. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزرا من زينة القوم ولكننا هملنا أوزرا من زينة القوم فقدثناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم معجلا جسدا له خوار فقلوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّوْا وَلَا نَفْعَٰ وَرَقَدَ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرِي عَلَيْهِ لَا كِفَيْنَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري 118. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 119. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي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 117. فِيهِ فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 118. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 119. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نَحْنُ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 118. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 119. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 111. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 113. يومئذ لا تأنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 121. الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما 122. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وَكَذَلِكَ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 110. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما 119. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 110. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا 111. يا آدم إن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 122. أَدُلُّكَ أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 123. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 124. وعصا آدم ربه فغوا 125. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 126. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 113. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى